لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي أَلْآنَ اسْتَكُنَارٌ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 ولا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيض امين غير سوء ان ايه ان اقرا لنريك من اياتنا الكبرى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 يتذكر کو لہ لو ربنا <تصفيق> لا <سؤال> تخاف <تصفيق> <اليخاف> أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا رب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 وَأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ, من ماء فأخرجنا به أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتٍ قُلُوا ارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخرى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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّن نُّخْلِفَهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى پت والا فرم لا دوں سم لو سوئی تر مدی بھئی خَابَ و بنی فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا ثم صفا وقد أَفْلَحَ فہدہ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 إنِهُ لَكَ بيركُم الذي عََّمَكُمْتح فَلَ أُقَبطِ عَ أيذَكُمْ وَأَْرجُلَكُمْ مِن خِلَافِ وَلَ أُفَلِّبَكُمْ فِي جُذُوع خْلِ وَلَ تَلَم أَّونَ أَشَدُّْ عَذَابَ مجھ بین چی وی الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کو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 انَّ الَّذِينَ قَدْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عُلَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ أُمَنْتَكَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا سَأَن أَسْرِي بِعِبَادِي فَأَضْرِب لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ زَرْعًا بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مِمَّا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 ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما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 قمَا أَخْنَفْنَا مَووعدَكَ بِمَكِنَا وَلَِ حم مِ النَّ أَوزَ وَ مِنزينَةِ قوْمِ فَقذَفْن هَاافَكَ ذَلِكَ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 قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي قَالَ فَذَهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ نَافِسَ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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِاسْتِمَ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِيَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَأَخْشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى كِ وَحْيُهُ وَقُرْ بِزِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَالطَرَدْنَا إِبْلِيسَ وَمَن مَّعَهُ ۖ حَتَّىٰ يَوْمِ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 فاكلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَاة ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى پلا ج بابو کم ادو کئیمیا چی کمنی ہوں سمنی تاہدیا فنیا بلوشپ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 وَمِنَ الْآنَاءِ إِلَيْنِنِ فَسَبِّحْ وَاقْرَ فَنَّاهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِفْتِنَهُمْ فِيهِ وَاذْكُر رَّبَّكَ خَيْرًا وَأَبْقِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا نَتْبَعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مِّنْ تَرَبٍ صَنَعَهُ رَبُّ صُوفٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السوي ومن اهتدى.